و أ خ ل ص و ا له ا ل ع ب ا د ة والدين وذروا وكفوا انفسكم عما حرم عليكم تجدوا طعم الدين و ا ل إ ي م ا ن وتسعدوا في هذه الدنيا ويوم لقاء الله الملك الديان أ ي ه ا المسلمون نعيش هذه ا ل أ ي ا م وهذه ا ل أ ش ه ر هي أ ش ه ر الحج إ ل ى بيت الله الحرام الحج الذي جعله الله عز وجل من شعائر ا ل إ س ل ا م و أ و ج ب ه على من استطاع من أ ه ل ا ل إ س ل ا م فقال عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ومن كفر ف إ ن الله غني عن العالمين يحج المرء ويقصد بيت الله الحرام ليؤدي المناسك التي دل عليها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بقوله وفعله ل ت أ خ ذ و ا عني مناسككم جعل الله جل وعلا لم يجعل الله جل وعلا للحج المبرور جزاء الا ا ل ج ن ة فقال النبي عليه الصلاه والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة مع ما وعد الله به من م غ ف ر ة الذنوب فقال عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ م ه في الحج عباد الله دروس وعبر يخرج الانسان بمنافع عظيمه في هذه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة لعموم قول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم فمن تلكم المنافع ما يحصل من م غ ف ر ة الذنوب ودخول الجنات وتلك أ ج ل المنافع و أ ش ر ف ه ا و أ ح س ن ه ا مع ما ي ج ل ي للناس في هذه الدنيا من منافع فيجدون معاني ع ظ ي م ة ويجدون غنى وطعاما ولهذا كان مما جعل الله جل وعلا من المنافع ما يساق من الهدي والبدن ليجد الناس فيها نفعا عظيما يسمنونها وكذلك يقلدونها ويسوقونها إ ل ى البيت الحرام مع ما رخص لهم من منافع دنيويه فيها من ركوبها وشرب لبنها إ ن ف ا ض وزاد ويحملون عليها م ح ت ا ج إ ل ي ه من زاد و إ ل ا تركوها على حالها حتى تبلغ محلها فينحرونها قربه لله رب العالمين أ ي ه ا الناس إ ن الحج فريضه لله جل وعلا على المستطيعين ويقوم أ م ر الدين ببقاء البيت و ا ل ك ع ب ة التي يحج الناس إ ل ي ه ا لا قيام للناس ولا قيام ل أ م ر دينهم ولا دنياهم إ ل ا ببقاء هذا البيت جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس فيقوم دينهم ويكون لهم إ ي م ا ن ه م بوجود هذا البيت وتبقى الدنيا ببقاء البيت ف إ ذ ا خربت آ خ ر الزمان أ ذ ن الله بزوال الدنيا كلها ولهذا كان من العلامات ع ل ا م ا ا ل س ا ع ة أ ن ه ا إ ذ ا خربت ا ع ن الكعبه ة خ ر ب ه ذ ه السويقتين عندها لن تقوم للناس ق ا ئ م ة فياذن الله جل وعلا بزوال الدنيا كلها فبقاء البيت فيه خير للناس مع ما يجد الناس من ا ل أ م ن و ا ل ط م أ ن ي ن ة عند الذهاب إ ل ي ه ويكونون في بلد حرم ا آ م ن تهوي القلوب والافئده إ ل ى هذا البيت وما زاره أ ح د إ ل ا ووجد خيرا عظيما في قلبه من معاني ا ل إ ي م ا ن والرهب والتعظيم لله جل وعلا ولدينه فاذا سافر حن واشتاق الى هذا البيت فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم معاشر المسلمين ان الحج كسائر امور الديانه يربط بامر المعتقد ولهذا ذكر الله جل وعلى ذلك, ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانظر الى اصل بناء البيت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 فهذا البيت اقيم للتوحيد للطواف به لله رب العالمين بذكر الله فيه و ا ل ص ل ا ة بحج البيت لله رب العالمين لا شريك له حتى الحجر ا ل أ س و د يلتمس ويقبل لله رب العالمين ويكبر الله جل وعلا على ما رزق من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م ل ما كان عليه أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة من الذبح على النصب ومن ا ل إ ه ل ا ل لغير الله جل وعلا فيما يذبحون ولهذا حرم الله جل وعلا علينا فيما حرم وما اهل لغير الله به وحرم علينا ما ذبح على النصب وما ذبح على النصب فكل ذلك مما حرمه الله جل وعلا لما فيه من الكفر والشرك بالله بالتقرب لمخلوق وقد جعل الله جل وعلا الذبح له كما قال في كتابه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فالنسك الذبح تقربا الى الله جل وعلا بالهدي والاضاحي والعقيقه ونحوها فيتقرب بها الذابح والناحر لله كما قال فصل لربك وانحر أ ي ه ا المسلمون يعظم الانسان دين الله وشرعه اما الواجبات فيعظمها ف ي أ ت ي ه ا و أ م ا المحرمات فيعظمها خوفا وفرقا فيجتنبها ويتركها ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم ا ل أ ن ع ا م الا ما حرم عليكم فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور حنفاء ا لله غير مشركين به ومن يشرك ُِ بالله فكانما َّ خر َّ من السماء فتخطفه َُ الطير ُ او تهوي به الريح ُ في مكان ٍ سحيق امتن ََّ الله عز وجل َّ علينا بما احل َ لنا من بهيمه الانعام الا ما يتلى ُ علينا في الكتاب كالمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع وما اهل لغير الله به وما ذبح على النصب فهذا مما حرم الله جل وعلا وقد بين أ ن تعظيم حرمات الله من الخير تمتلئ القلوب محبه وتعظيما وخوفا ورجاء فيكون لذلك أ ث ر فيما يقول ا ل إ ن س ا ن ويعمل للتلازم بين ما في القلب وما في الجوارح ف إ ن صدق ا ل إ ن س ا ن في قلبه وامتلا حبا لله ولدينه وتعظيما لله ولشرعه يكون امتثال الجوارح بحسب ذلك و إ ذ ا ضعف القلب ضعفت الجوارح تبعا لذلك أ ح ل الله جل وعلا لنا ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م واحلت لكم ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م إ ل ا ما ي ط ل ى عليكم فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور هكذا يؤكد التوحيد ويكرر ويقرر تعظيما ل أ م ر ه و ش أ ن ه وبيانا لخطر ما يضاده من الشرك بالله جل وعلا فهو أ ك ب ر الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد ذنب أ ض ر على الخلق منه ان الله لا يغفره اي اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو ذنب ان مات عليه صاحبه ما رجا رحمه وما دخل جنه ولا يغفر له ذنب قط أ ي ه ا الناس نهى الله جل وعلا بل أ م ر ب ا ل م ج ا ن ب ة وهي ا ل م ب ا ع د ة فاجتنبوا الرجس من ا ل أ و ث ا ن واجتنبوا قول الزور ف أ م ر باجتناب ه الشرك وجعله ووصفه ب أ ن ه رجس بل لا يوجد أ ن ج س منه قط ولهذا وصف الله المشركين ب أ ن ه م أ ن ج ا س انما المشركون نجس تلك نجاسه معنويه وهي ا ل شر و أ خ ب ث النجاسات لما في الشرك من الظلم ظلم الرب جل وعلا بمساواه ت غيره, غيره معه بصرف ما يستحقه الى غيره بجعل خصائصه لمن هو انقص منه لمن هو مخلوق ولذلك اشتد غضب الله جل وعلا على من أ ش ر ك به حتى إ ن ه إ ذ ا لقيه بذلك أ د خ ل ه الله النار وحرم عليه ا ل ج ن ة إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار وما للظالمين من انصار ونهى عن قول الزور و ش ه ا د ة الزور و َ إ ِ ن َّ الشرك َِّْ أ َ ع ْ ظ َ م ُ تزوير ٍَِْ لما َِ فيه ِِ من ِْ زعم َِْ م ُ س ا و َ ا ِ الخلق َِْْ بالخالق َِِِْ فذاك ََ زور ٌُ ولما ََِ فيه ِِ من ِْ ع ِ ب َ ا د َ ة ِ غير َِْ الله َِّ جل ََّ و َ ع َ ل َ ى وقد ََْ حرم َََّ الرب َُّ جل ََّ و َ ع َ ل َ ى ذلك ََِ ومن الزور ُِّ كذلك أ ن يحل َُِّ الانسان ُ ما حرم ََّ الله او ان يحرم ََُِّ ما احل َّ الله ُ جل و ع ل أ و أ ن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من أ ع ظ م الزور ولا ت ق و ل لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن كذبا علي ليس ككذب على أ ح د ك م من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وهكذا الكذب في حديث الناس و إ ل ص ا ق التهم بهم أ و الكذب ل أ خ ذ أ م و ا ل ه م وحقوقهم وما يكون من الكذب المحرم القبيح فنهى الله عز وجل عنه وقد قرن ا النبي صلى الله عليه وسلم شهاده الزور وذكرها مع الشرك وعقوق الوالدين فقال ل أ ص ح ا ب ه أ ل ا أ ن ب ئ ك م ب أ ك ب ر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال ا ل إ ش ر ا ك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال أ ل ا وقول الزور أ ل ا و ش ه ا د ة الزور فمازال يكررها حتى قال ا ل ص ح ا ب ة ليته سكت ثم ضرب الله عز وجل مثلا يتبين به قبح الشرك وشده خطره وضرره على ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ش ر ك وذلك في ضمنه بيان حسن التوحيد وما فيه من العواقب ا ل ح م ي د ة ا ل ح س ن ة فالتوحيد كالسماء عالي مرتفعا حصين محصنا ف إ ذ ا تخلى ا ل إ ن س ا ن عن السماء سماء التوحيد هبط وكان في أ س ف ل السافلين كان مشركا ً بالله جل وعلا فيلقى من أ ع ل ى تتخطفه الطير تقطع أ ع ض ا ء ه تقطع أ و ص ا ل ه أ و تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم روح الكافر إ ذ ا قبضت و أ ن ه ا تخرج ك أ ن ت ن ي ر ا ئ ح ة جيفه وجدت على وجه ا ل أ ر ض ي س ت أ ذ ن لها فلا يؤذن ثم تلقى من السماء لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط و ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم وما يشرك بالله ف ك أ ن م ا خر من السماء فتخطفه الطير أ و تهوي به الريح في مكان سحيق ثم ي أ ت ي بعد ذلك ذكر تعظيم شعائر الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يعظم الانسان الشعائر ومنها شعائر الحج من رمي الجمار من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروى والوقوف بعرفه وما يكون من تسمين البدن وما يراد إ ه د ا ؤ ه إ ل ى البيت مع ا ل ا س ت ف ا د ة مما أ ذ ن الشارع من ا ل ا س ت ف ا د ة منه فيؤكل لحمها ويعطى من ذلك القانع والمعتر القانع الذي لا ي س أ ل الناس والمعتر الذي ي س أ ل الناس ي س أ ل ان يعطى و أ ن يطعم كل أ و ل ئ ك يعطون وهذا من المنافع لكم فيها, لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ل مسمى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق لا بد من تعظيم شرع الله ودينه ومن ذلك تعظيم هذه الشعائر التي شرعت ل إ ق ا م ة الدين ل إ ق ا م ة ذكر الله ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار ل إ ق ا م ة ذكر الله استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل الله حمده ق ح وصلاه وسلاما على من لا نبي من بعده وعلى آ ل ه وصحبه أ م ا بعد أ ي ه ا المسلمون أ ل ا فحجوا بيت الله الحرام يغفر لكم ما كان من الذنوب و ا ل آ ث ا م وتدخلوا ج ن ة ربكم بسلام أ ق ي م و ا الدين لله رب العالمين يصلح الله جل وعلا لكم هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا ويصلح لكم آ خ ر ت ه ايها المسلمون يتواصلُوا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 والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون هكذا تؤكد حقيقه عظمى و أ ص ل اصيل وركن جليل ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله أ س ل م و ا و ب ش ر المخبتين ف إ ل ه ن ا واحد لا رب لنا سواه ولا معبود لنا إ ل ا إ ي ا ه وقضى َََ ربك ََُّ أ الا َ تعبدوا َُُْ الا إ ِ ي َّ ا ه يؤكد ُُّ هذا المبدا ويعاد ُُ وينبغي ِ لكل مصلح ٍُِ ان يبدا دعوته َ من هذا الاصل اتباعا ًِ للمرسلين َُ ولسيدهم ِّ وخاتمهم نبينا ّ محمد ٍ صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على بصيره أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين ومن ها هنا كل دعوه إ ص ل ا ح ي ه تراعي هذا الجانب وتعظم من ش أ ن ه وتبدا به وتصلح القلوب بذلك فتمتلئ القلوب محبه وتعظيما لله جل وعلا عندها تنقاد الجوارح و إ ذ ا صلح الفرد صلحت المجتمعات وبهذا أ ص ل ح الله عز وجل ب ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وبما آ ت ا ه م من ا ل آ ي ا ت أ ص ل ح الله عز وجل المجتمعات ويكون فساد الناس وفساد مجتمعاتهم ومعاشهم ومعادهم بترك ما أ ن ز ل الله جل وعلا بفعل ما حرم الله جل وعلا واشد ذلك واقبحه كما تقدم الشرك بالله جل وعلا يؤكد امرا فالهكم ا اله واحد ولهذا نجد جابرا رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يصف ت ل ب ي ة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلبى بالتوحيد يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ت أ ك ي د ل ل ط ا ع ة لله جل وعلا و ت أ ك ي د ل ل إ خ ل ا ص و إ ق ا م ة الدين لله رب العالمين مع ا ل إ ق ر ا ر ب أ ن المحامد ة كلها لله جل وعلا استحقاقا و أ ن الملك له جل وعلا هو خالص له وخاص ٌ به ان الملك ُ بيد الله جل وعلا وان النعمه من الله على عباده وما بكم من ن ع م ة ٍ فمن الله ويؤكد ُِ الملبي ُ لبيك َ اللهم لبيك َ ويؤكد ُِ نفي الشرك لبيك َ لا شريك لك ويؤكد ُِ ب ص ي غ ة إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وهكذا يظهر لك أ ي ه ا المسلم أ م ر تعظيم الدين وتعظيم أ ص ل ه خ ا ص ة حتى يستقيم البناء ل أ ن ه ا ل أ ص ل وحتى يكون العمل مقبولا عند الله جل وعلا أ ي ه ا الناس إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب بدنا فقرب مائه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نحر منها بيده ا ل ش ر ي ف ة أ ك ث ر من ستين و أ ع ط ى الباقي لعلي رضي الله عنه ف أ ت م ه ا ونحرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الحج العج والثج يعني بالعج رفع الصوت ب ا ل ت ل ب ي ة لله رب العالمين ويعني بالثج إ ر ا ق ة الدماء بالذبح والنحر في ذلك البلد الحرام لله رب العالمين ولهذا ذكر الله جل وعلا البدن خ ا ص ة والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف ف إ ذ ا وجبت جنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع والمعتر جعلها الله جل وعلا من شعائر الدين فتعظم و ا بتسميمها بتحسينها بسوقها إ ل ى البلد الحرام بالتقرب بنحرها إ ل ى الملك العلام الديان مع بيان حقيقه عظمى وهي إ خ ل ا ص الذبح والنحل لله رب العالمين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون سخرها الله جل وعلا وذللها ويسرها تذ... تنحر و ا قائمه معقوله يدها اليسرى ويذكر اسم الله جل وعلا ويكبر على ما رزق لا ما كان عليه أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة من الذبح لغير الله جل وعلا ومن التكبير لغير الله و إ ن ن ا لنرى في أ ز م ن ت ن ا ذبحا لغير الله جل وعلا وتقربا إ ل ى الموتى وذلك باطل ب إ ج م ا ع المسلمين وكما حكى ذلك غير واحد من أ ه ل العلم ذكر ذلك القرطبي وذكر ذلك كذلك الشيخ قاسم الحنفي كما في ح ا ش ي ة بن عابدين وذكر ما يقوم به العوام فقال في ذلك مما يكون نذرا والنذر على ما يفعله أ ك ث ر العوام في أ ز م ن ت ن ا هذه ك أ ن ي أ ت ي بعض الناس إ ل ى قبور الصلحاء فيجعل الستر على ر أ س ه فيقول يا سيدي فلان إ ن شفي مريضي أ و رد الضالتي أ و رجع غائبي فلك من الزيت كذا ولك من الشمع كذا ولك كذا وكذا قال فهذا النذر باطل ب ا ل إ ج م ا ع ومما يجري في أ ز م ن ت ن ا أ ن يقع أ و يصاب إ ن س ا ن بمرض أ و يرجى نجاح طالب فيذهبون به إ ل ى ا ل أ ب ن ي ة والقباب و ا ل أ ض ر ح ه زعما ب أ ن ه م ي أ خ ذ و ن ا ل ب ر ك ة من هناك وينذرون النذور ب أ ن ه لو شفي المريض يذبح كذا وكذا قال الشيخ قاسم وهذا النذر باطل ب ا ل إ ج م ا ع لوجوهم ه منها أ ن النذر ع ب ا د ة والعباده لا تكون لمخلوق ومنها ظن أ ن الميت يتصرف في ا ل أ م و ر قال واعتقاد ذلك كفر هذا ما قال ا ل أ ئ م ه وفقهاء ا ل إ س ل ا م فهل من متعظ أ ي ه ا الناس أ ب د ل الله جل وعلا المسلمين خيرا كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة يذبحون على النصب ويهلون الذبائح بغير اسم الله جل وعلا ويتقربون بها للمخلوقين فنهاهم ربهم جل وعلا وحرم عليهم تلك الذبائح وامرهم ب أ ن يذبحوا لله متقربين إ ل ي ه راجين الثواب و ا ل أ ج ر الجزيل من عنده ولهذا يذبح ا ل إ ن س ا ن لله جل وعلا تقربا وعباده وشكرا ونحو ذلك ويؤذن له بالانتفاع من اللحم لا يحرم مع ما يجد من ا ل أ ج ر عند الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها فيه تنبيه إ ل ى ا ل إ خ ل ا ص ب أ ن ا ل إ ن س ا ن يخلص دينه أ ق و ا ل ه و أ ع م ا ل ه لله رب العالمين ومنه ما يكون من الذبح ينوى به التقرب إ ل ى الله ل ل م ف ا خ ر ة ولا نحو ذلك مما يكون من الرياء و ا ل س م ع ة بل أ ي ه ا الحاج إ ل ى بيت الله الحرام أ ط ب نفقتك و أ خ ل ص حجك لله رب العالمين و إ ن استطعت أ ن تسافر خفيه و أ ن ترجع خفيه لا يعلم بك أ ح د لكان ذلك خيرا لك و أ ب ع د ما يكون من الرياء و ا ل س م ع ة و إ ن علم الناس فحقق ِ ا ل إ خ ل ا ص في قلبك وانوي نيه صالحه بان يتقبل الله عز وجل منك عملك و أ ن ك ما أ ر د ت ب ا ل ع م ر ة والحج إ ل ا وجه الله جل وعلا وقل ذلك تحقيقا عند إ ح ر ا م ك فتقول لبيك اللهم عمره أ و لبيك اللهم حجه أ و لبيك الله عمره متمتعا بها إ ل ى الحج لا رياء فيها ولا س م ع ة و إ ن اشترطت فلا حرج إ ن خفت ت أ خ ر ً ا أ و خفت انقطاعا ً من الحج أ و الاعتمار حجك ما حج النبي صلى الله عليه وسلم و ت أ س به وصن ُ سمعك ولسانك وبصرك وجوارحك كلها عما حرم الله ف أ ن ت في عباده ع ظ ي م ة وفي منسك عظيم وتذهب إ ل ى بيت الله الحرام الذي هو أ ج ل بيت على وجه ا ل أ ر ض و أ ن ت في ا ل أ ش ه ر الحرم و أ ن ت مع المسلمين وكل المسلم حرام دمه وماله وعرضه فتلك أ ي ا م ج ل ي ل ة وذاك عمل جليل وذاك مكان طيب طاهر مبارك ف أ خ ل ص دينك لله أ ي ه ا الحاج من لم يجد نفقه هذا العام ويسر الله عز وجل له لاحقا عزم وحج على الفور لا يحل ا ل ت أ خ ي ر على أ ر ج ح أ ق و ا ل أ ه ل العلم وهو أ ن الحج واجب على الفور لمن استطاع إ ل ى ذلك السبيل لا تدري عبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أ ح د ك م ما يعرض له فبادر يا عبد الله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 اللهم نفس ِّ كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف المرضى أ ج م ع ي ن اللهم من س أ ل ن ا ب أ ن ندعو لمريضه أ و مريضته بالشفاء اللهم عجل لهم بالشفاء اللهم عجل لهم بالشفاء اللهم عافهم اللهم طهرهم من الذنوب والخطايا ونقهم منها كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس اللهم اجعل ما اصبتهم به تكفيرا لسيئاتهم اللهم اجمع لهم ا ل أ ج ر و ا ل ع ا ف ي ة اللهم اجمع لهم ا ل أ ج ر و ا ل ع ا ف ي ة اللهم إ ن ه لا حول ولا ق و ة إ ل ا بك ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار